طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه وبعد آه وقفنا إلى قوله تعالى من سورة البقرة إن الصفة والمرتة من شاء الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا زناح عليهما أن يتطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليك العناصر في هذا الربع أول عنصر وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ويستفاد منها أي من هذا العنصر يعني عدم الحرج من الصلاة في معابد الكفار إذا حولت لمساجد حرمت كتمان العلم وكيفية توبة الفاسدين حرمت كتمان العلم وكيفية توبة الفاسدين وحكم من مات كافرا وجواز اللعن اللعن العام دون المعين وجواز اللعن العام دون المعين ثلاثة إثبات وجود الله إثبات وجود الله في الآيات الكونية والشرعية والانتفاع بها لمن يستعمل, لمن يستعمل العقل دون الهوى. أربعة قضية شرك المحب. قضية شرك المحب خمسة وجوب طلب الحلال وحرمة اتباع سبل الشيطان وجوب طلب الحلال وحرمة اتباع سبل الشيطان ستة حرمه التقليد لأهل الأهواء والبدع حرمه التقليد لأهل والبدع. الندب من أكل الطيبات دون إسراف الندب من أكل الطيبات دون إسراف وحرمة أكل الميتة والدم ولحم الخمزير إلا عند الضرورة تمانية تحذير علماء الإسلام تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمان الحق بكتمان الحق والتحذير من الاختلاف في القرآن لما يفضي من الشقاء. والتحذير من الاختلاف في القرآن لما يفضي إليه من الشقاق هذا العناصر الموجوده في هذا الروب الأخ عليه في حد في مثل وان مزج مزجد انس ها؟ في حد يعني ولمكن بس هذا واحد يوصل للامتحانين ماشي اما المعاني فاهم المعاني في هذا الربع جناح اي اثم جناح اثم فلا جناح عليهما أن يطوفا يطوف أن يسعى بينهما البينات ما يثبت به نبوة ما يثبت به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الهدى أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب أي التوراة والإنجيل وما بث فيهما اي نشر تصريف الرياح اي اختلاف مهابها بها مره صبا ومره دبور وغير ذلك كره رجع وعوده حسرات الندم الشديد الفيم اي وجدنا ينعق أي يصيح غير باغ ولا عاد أي غير ظالم ولا معتد أما العناصر وما استفاد من العناصر أول عنصر ذكرناه وجوب السعي بين الصفة والمروة في الحج والعمرة وما يستفاد من ذلك طبعا وجوب الصفة السعي بين الصفة والمروة موجودة في أول آية في هذا الربع إن الصفة والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما فلا جناح عليه اي طواف بهما فهذا اخبار من الله بوجوب السعي بين الصفا والمروه ودفعا لما توهمه بعض المؤمنين بوجود اساف ونائله وما يتقرب لهما طبعاً كان زمان فاتقهات عند الجاهلية إن الصفا كان عليه صنم اسمه إساف تمام؟ والمروة كان عليه علي صنم اسمه نائلة ويمكن كنت زمان تسمعوا الأفلام القادمة دولك إساف ونائلة وعملوا مع بعض أشياء مخلة وحيات من دية تمام؟ فسخطوا إلى, إيه؟ إلى هذا الصنم وأصبح الناس بيتعبدونها من دون الله تبارك وتعلم فالكفار كانوا يتمسحوا بهما تمام لما يسعوا بين الصفا والمروة فالله عز وجل قال إن الصفا والمروة والسعي بينهما شعيرة من شعائر من شعائر الله فتعبد بها الله عز وجل بها عبادة وتعبد بالسعي أيضا بينهما إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما لذلك قال من حج البيت اي ادى تلك الفريضة او مناسك العمرة فيفعل هذا المنسك الا وهو السعي بين الصفاء والمروه ولا جرم ولا اثم عليه من كون المشركين كانوا يسعون بينهما لاجل الصنمين اساف ونائله اشمعنى ان هم كانوا على صنمين احنا نمتنع ولك ايه خالفوا المشركين احنا هنخالفهم بقى خلاص ما نسعى بين الصفا عشان في ايه عشان في صنمين موجودين لا طبعاً أتانا عندنا نص في نص من الكتاب فمسألة مخالفت المشركين دي المسألة فيها بتقييد من نص من الكتاب يعني لما جاء سيدنا الحضاد أنبي الله عليه وسلم فقال إن اليهود إذا حاضر المرأة لئي لا يأكلوا ولا يجمعوه تمام فنحن نجمع معهم فين نحن لا نجامع. تمام فومن خالفه من نحن بنأكل معهم وبنشرب الحياة عادي أسيد فهم إني الشراب بتاعتنا نسلت على أصل عظيم ألوهم مخالفت أهل الكتاب فقال أفلوا جميعهم عشان يبقى مخالف لما حصلنا ولا كي إن إحنا خلاص مش ناس يصعبين الصفوة مرة عشان للمشركين بيسحبوا للصفوة مرة تمام أفلوا جميعهم فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده في إيه في اختراق لنص ومخالفات نص تمام فلما يعني حدث ذلك ذهب أصيد المحضير فجاء الرجل بالصدقة بغُوَق من اللبن فبعثها وراء أصيد المحضير فعلم أنه لا إيه أن لم يجد عليه إشال من الكلام إن مسألة المخالفة أصل ال ديننا قائم على مخالفت المشركين وذلك أي يعني شخص متميز وضع كتابه القيم وقيم هو إيه اقتضاء أسرة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تمام، ولكن المخالفة هل مخالفة على طول الخط؟ لا مخالفة هو هذا أصل عام إلا ما جاء به النص مش عشان نخالفهم نحن نخالف النصوص بتابع، لا فإذا جاءت نصوص فنحن نخالفهم في الكيف فنخالفهم في الكيف خلاص؟ طيب آآ يبقى نفهم من كده ان لو كنيسة تحولت الى مسجد تمام هل يضر ذلك ان نتخذها معبدا ومسجدا لنا لا يضر ذلك تمام فده يعني من استفادة الموجودة بنسبة للصفة والمروة ان هي كانت اصلا كانت في معبد للمشركين وحولت فاصبحت المسلمين فبعض المسلمين ممكن تضرر ان هو ايه إن هو كان فيها قبل كده أشياء كانت بتعبد للآله المشركين فاح مش نفعلها لا ف... فلا حرج إن تحولت الصلاة مع... تحولت مع الكفار إلى مساجد أن نصلي في تلك الايه المساجد طبعاً الأرث تحصيل المساجد للشيخ الباني كان ذكر بأن في مسجد الخيف في سب... قبر سبعين نبي وكذا وكذا طيب ما إحنا معيش لقينا كل بقى احنا طبعا شوف منذ خلق الله ادم وعمر الانسان في الأرض منذ كم من آلاف السنين لا شك إن أي بقعة من بقاع الأرض لازم تلاقيه رفات الأجداد والأباء يا مالك إحنا لا هنصل ولا هنبيت ولا نعمل أي حاجة نطلع برا في الهواء ونعمل ما فين في الفضاء تمام فدي مش إيه مش حجة ولا عذر إن الإنسان يتعذر به إن هو إنه يترك الصلاة في المساجد بحقة إن كان فائه قبار أمبياء وغطت من ألف السنين وهكذا لا. العبرة بالإيه؟ بالظاهر العبرة بالظهر الأمر الثاني حرمة كتمان العلم وكيفية توبة الفاسدين وحكم من مات كافرا وجواز اللعن العام دون المعين حرمة كتمان العلم وكيفية توبة الفاسدين ذكر ذلك في الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى يبين الله جل وعلا بجرائم علماء اهل الكتاب من كتمان العلم ودعهم الى التوبه كيفيه توبتهم باظهار الحق تمام الا الذين تابوا يتوب كيف ان يظهروا الحق فيصلحوا ما افسدوا فقال واصلحوا تمام وبينوا لنكتموا تمام فالتوبه هي عباره عن ضد الفعل لذلك الانسان عايز ان يفعل شيء من الاشياء التي كان يفعلها قبل ذلك وكانت فيها فنقول الواحد عايز يتوب من هذا الامر كما فعلته يجب عليك ان تضاده من غير من وجه الله الصلاح فمثلا لو واحد جي مثلا شتم انسان بينه وبين نفسه فتوبته ان يصطلح بينه وبين نفسه طب شتم في, في امر عام يقولوا معلش عليش أنا أسف بينه بين ما ينفعش شتمه في جريدة ما ينفعش يبقى لازم في نفس المكان العمود في الجريدة لازم إيه هو ده الإصلاح هو ده التبيين فهؤلاء العلماء علماء أهل الكتاب هؤلاء قد أفسدوا في الأرض بأنهم كتموا الحق فالله تبارك وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم طيب طب طب أين مسألة جواز اللعن العام دون المعين اللعن العام دون المعين اللعن العام أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وفي الآية الأخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دي اللعن. فالله عز وجل لعن والملائكة تلعن والناس يلعنون. فدي بيان إن هؤلاء يلعنون وأكثر هذه اللعنات ما تأتي من قبل ليت مرة تعالى ثم الملائكة ثم الأنبياء ثم بقية الناس. واختلاف اللعنات هذا يدل على عظم جرم هذا الذنب الذي وقع فيه فالجرم الأول هو كتمان العلم فحذر الله عز وجل علماء هذه الأمة أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب فيحيق, فيحيق عليه من العذاب كما أحاق على الذين من قبله واعتبروا يا اولي الأبصار تمام لما يعني ذكر لبعض الصالحين عن أكثر آه إهلاكا في الأرض آه قال هو موت أو فساد قلب العالم موت قلبه قال وكيف يموت قلبه أو يقصو قلبه قال إذا طالب الدنيا إذا طالب الدنيا بالدين وده اللي بيحصل دلوقتي لأكثر علماء, علماء السلطة وغيره تمام؟ فليتقي الله عز وجل كل طالب علم وكل عالم لأن كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له يبقى ده هذا العنصر الثاني ألا هو حرمة كتمان العلم أتت من الآية إن لذلك تمونا ما أنزلنا من البيانات والهدى وكيفية توبة الفاسدين قلنا بثلاث أشياء التوبة الله عز وجل لأن هذا أمر خاص وبين الله والإصلاح في الأرض والبيان الحق تمام حكم مات كافرة قال إن لذلك كفروا وماتوا هم كفار تمام قال إن الذهاب كفروا عليهم لعنة الله لو قال كده يبقى دا, دا لعن عام يقول لعنة الله على الكفار تمام إذا كفروا وماتوا هم كفار يجوز اللعن العام والمعين لنتحقق ما يقول لعنة موتهم على الإيه على الكفر إنسان ما يقول لعن الله على أبي جهل لعن الله على أبي لهب وغير ذلك مش مشكلة تمام اللي فينا لأن اللعنة مضطرد من رحم ثلاثة وثلاثة وهذا لا يعلم إله إذا مات تعالى إله على الكفر. طيب الأمر الثالث الأمر الثالث إثبات وجود الله بالأيات الكونية والشرائع الآيات الكونية اللي هي الإيه النعم ذو الخلق كما قال جل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض وذكر عدة آيات وعدة نعم وألاء على العباد ثم قال في آخرها لآيات أي دلائل وعلامات تدل على عظم قدرته لقوم يعقلون إذن الذي لا يهتدي بتلك الآيات الكونية على الله تبارك وتعالى على وجوده هؤلاء سفهاء ليس لهم عقول تمام ليس لهم وقلوا للذين زعموا انهم بالله كالانعام بل هم اضل سبيلا تمام فكل صنه تدل على صانعها وكل موجود يدل على من اوجده تمام كما كما هدي بفطرته الاعربيه تمام فهؤلاء ان كان لهم عقل اهتدوا الى الله تبارك وتعالى فهذه الآية اشتملت على ستة آيات كونية كل آية برهان ساطع ودليل مقاطع على قدرة الله تبارك وتعالى وكلها موجبة على وحدانية الله عز وجل الأولى خلق السماوات والأرض وهذا خلق عظيم كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن, أكثرهم لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تمام الثانية اختلاف الليل والنهار يتعاقبان بين طول وقصر تمام الثالثة جريان الفلك هي السفن في البحر على ضخامتها وكبرها ويتحمل الأثقال العظيمة من الأرزاق وما ينتفع به الناس في حياتهم الرابعة انزاله المطر من السماء لحياة الأرض بالنباتات والسروع بعد جذبها وموتها الخامسة تصريف الرياح مرة حارة ومرة باردة مرة ملقيحة ومرة غير ملقيحة ومرة شرقية ومرة مغربية شمالية جنوبية بحسب حاجة الناس وما تطلبه حياتهم آخر آية من تلك الآيات السحاب المسخر بين السماء والأرض وكيفية تكوينه وكيفية سوقه من بلد إلى بلد ليمطر هنا ولا يمطر هناك حسب إرادة العزل الحكيم وهذه كلها دلائل وبراهيم تدل على وجود الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته و عظيم حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه الآيات الكونية يسدل بها الناس على وجود الله وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل ذكر في أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تمام. أيضا بالآيات الايه بالايات الشرعية اللي وهي القرآن آيات شرعية تثبت وجود الله تبارك وتعالى ربا وإلهًا وتثبت أسماء وصفات وتقرر أيضا ثبوت النبوة المحمدية وتقر رسالته أيضا. وهذا الانتفاع يختص به من كان له إيه عقل. الرابع قضية شرك المحب. طبعا القضية دي مترتبطة بالتوحيد فاحنا مش هنقول فا كتير وإن كان يعني إيه مسألة عظيمة جدا جدا. يقولوا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبنهم كحب الله والذين آمنوا أشد الحب لله والذي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب هل يرى حكا عن تفسير الآية من نحت العقيدة؟ في قولين في هذه الآية هم. يقول التاني ما يذكره هو كده اللي قول على الناس وذكروا إيه عشانه الصيغة وأنا مش أدر أن أتحق اسمه قولهم قولي كحب الله يعني دي من قول تب قولي دي قولين الله والذين عملوا أشعر بحبا لله إن اللي اتخذوا أنداد من دون الله هم هذو أوراي كافرين يحبون هذه الأنداد كحب الله كحب المؤمنين لله عز وجل تمام كده؟ في القول الثاني أن هؤلاء الكافرين يحبون الأنداد كحبهم لله وكحبهم هما لله فيشركونوا مع الله عز وجل صحيح كدو أنا أقول هو إيه إحنا لو فصلنا مسألة بسهولة هنقول إن هؤلاء الكفار الأنداد هتثبت لهم محبة لله تمام هتثبت لهم محبة لله فيحبون الأنداد كمحبتهم لله يبديت إيه شركة إيه التنديد كويس فالذي في القول يعني نقول بالذين آمنوا الذين آمنوا أشد حباً من الأنداد لحبهم لله أنهم أشركوا تمام, تمام. انت وصلت دي للأول يبديت أزبته إيه لا أنا بتكلم دلوقتي أنا قلت لو إحنا هنجيب الأول هنقول الأنداد اللي هم المشركين في الأول بيحبوا الأنداد زي ما حبتم لله خلاص المعنى الثاني. يبقى عرفنا المشركين يبقى فيه بيحبوا الله بيحبوا الأنداد كمحبة الله. هنيجي بقى هنقول للمؤمنين. هنقول المؤمنين أشد حبا من الأنداد من محبتهم لله. وصلت. لإنه هم قالوا جزء من المحبة للي للأنداد فمش صرف خالص أما المؤمنين صرف خالص دو وصلت <تصفيق> التانية إن هم بيحبوش الله تمام يعني كل محبتهم صرف المين <تصفيق> الأنداد فالذين آمنوا أيضا أشد محبة لهؤلاء من أي محبتهم للأنداد وصلت أدل معني لسه العمليات سايح هل وصله طيب ماشي طيب ولو يرى الذين ظلموا شديد يرون العذاب ايضا القوة لله جميعا يكون الله شديد العذاب طبعا لكي شرك لكي هو شرك مع الله تبارك لكي ويسمى لكي شرك لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي إلى آخر الآية. اللي بنسميه شرك الآية التسوية. ثم ينقلب هذا الحب إلى تبرء يوم القيامة. يعني لولا أن الإنسان يعقل أنه حينما يحب إنسان، فينقلب هذا الحب أن الذي يحبه يتبرأ منه، لا تبرأ منه في الدنيا. والزيك بيجب إيه؟ بيتحسر ويقول إيه؟ لو لنا كره، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعملهم حصرات عليهم خلاص يبقى هنا تبرؤ رؤوس الشرك ودعاة الشر ممن أطاعوهم واتبعوهم يبقى هل هناك حجة للمتب للأتباع أو الذين أطاعوا بأنهم أضلهم أي أن الرؤساء والحكماء والرهبان والأرباب و من كان عليهم عليهم سلطه انهم لهم أن هؤلاء لما كانوا اكبر منهم وكان معهم سلطان وكان معهم السيف هل هذا حج لهم ام الله لا تمام لذلك الله عز وجل يرد عليهم قالوا لكل ضعف قالوا ربنا هؤلاء الذين اضلونا تمام فاتهم نابن ضعف من النعم وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة ولكن هذا لم يكن لهم إيه حجة يوم القيامة يبقى هذا بالنسبة لقضية الشرك المحبة طبعا والحب في الله تبارك وتعالى أو الحب له عدة أنواع حب حب الله وحب لله وحب في الله وحب مع الله تمام الثلاثة الأولى حب شرعي يحض على الشرع حب الله تعالى هو أصل كل حب تمام وحب لله وفي الله أيضا متفرع من هذا الحب فيكون حبك لرسول الله وحبك للوالدين والأرحام والعلماء والصالحين والأولياء وغير ذلك متفرع من حبك الله تبارك وتعالى أما حب مع الله فهو الحب الشركي حب شركي وقيل بعضهم أن أنواع الحب الشركي ثلاثة حب تأله وحب محرم وحب طبيعي جبلي حب, هو حب المشركين تمام وحب المحرم هو الحب الذي يجعلك ترتكب محرم لازاله هو لم يصل لإيه؟ لإيه؟ يعني مثل واحد مثل إيه ممكن يحب ماتش يحب المحرم فيترك الصلاه يبقى حب لهذا ترك ايه واجبا تمام فتركه الواجب يبقى هو هو هو هو هو هو هو وكل حب طبيعي ممكن ينصلي حب ايه المحرم إذا ايه إذا دعاه إلى ايه ترك واجب أو فعل ايه محرم خلاص أما حب الطبيعي الجبين اللي هو حبك للأباء حبك للطامشة رأب حبك للزوجة تمام ممكن ينقلب لحب مستحب وتاخذ عليه أجر إذا كان اللي تباركه تعالى طيب بعد كده وجوب طلب الحلال وحرمة اتباع سورة الشيطان وحرمة التقليد لأهل الأهواء والبدان بعد عرض لأحوال أهل الشرك والمعاصي نادى الرب للرحمة الواسعة البشرية بأن تأكل مما أذن لهم فيه حلالا طيبا دون ما لم ياذن لهم فانه لا خير فيه ثم نهاهم عن اتباع آثار الشيطان الذي يقودهم إلى الشقاء والهلاك وأعلمهم أن الشيطان لا يأمرهم, لا يأمرهم إلا بما يضر وكل ما يسوء النفس والفحشاء والكذب على الله تبارك وتعالى فيقولون عليه ما لا يعلمون في التحليل والتحرين وده اللي بيحصل دلوقتي إحنا طبعًا إحنا بنشوف المقاس الموجود على القاتل الفضائية وتلميع بعض العلماء للقوي الله تبارك وتعالى بغير علم وأخذ بعض المذاهب او الاقوال الفاسده من بعض المذاهب وبعض الزلات اللي اتوب العلماء زي مثلا سعد الهلالي وغيرهم من من العلماء فهذا طبعا ايه نوع من انواع القول الله عز بغير إيه؟ بغير علم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل الله يعني هم اتبعوا أهوأهم، وقال الله ما لا يعلمون. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتبعوا ما إذا الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءا. كل ما يتكلم يقول إيه يشوف الدولة والقانون الدولة بيعمل إيه واحنا نعمل زيه. يعني بقى انت بتخلف ربنا. مادام ديك تقول منهجك ورأي الإسلام تقول لا اللي, اللي القانون اللي ماشي علينا نعمله. بقول لك زي ما قال قبل كده المفتي ان فرنسا دي ايه هذا رايهم وهذا دولتهم وهذا قانونهم فهو حلال حلال حلال ما ينفعش الكلام ده تمام فيبدا ان هو يفسد في الارض بهذا الكلام يفسد في الارض بهذا الكلام وشتان شتان شتان بين علماء العلماء الربانيين العلماء الربانيون العاملون مثل احمد بن حنبل حينما وقف وقفه الدنيا امامك بل مر عليه ثلاث من الخلفاء العباسيين ولم يتنازل عن قوله مع أن هناك رخصة وتعرض لكما قيل البشر الحافي قيل له إن أحمد الحنبل دلد حتى الآن ألف صوت ألف صوت فمد رجله وقال إن هذه الأجدر بالجلد من أحمد الحنبل فقال له أفلا تقوم فتقول بقل فقال أقوم إن هذا مقام لا يقму إلا إليه إلا الأنبياء فلا شك إن نحن فعلًا محت... في زمن فتن محتاجين عالم يرجع الناس وإليه إنما لما تجي فتنا ويبدأ بعض الناس تترخص خصوات ناس تبدأ نية تفتن الناس وتزيد في الفتن اشتعالا وتقول كذا وكذا وكذا نحن فعلا إن هو ده وقت الثبات وقت قول العلماء إن لم يكن للناس رؤوسا فإذن فسوف يتخذون مثل هؤلاء رؤوسا جهالا فيضلونهم فيضلوا ويضلوا ويضلوا فنسأل الله العفو فهذا وقت الثبات والصدق بالحق لذلك يقول في هذا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 اتباع مسلك الشيطان سواء اذا كان من قول او عمل لان فيه اقتراب من كل سوء وفحش يأمر بها الشيطان وكذلك ايضا حرمت تقليد الاباء حرمت تقليد ما لا علم له او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون طيب ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله عزيز الله ندد بالذين يعطلون حواسهم ومداركهم ويفعلون ما يقول لهم رؤسائهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لما فعلوا ولما تركوا فجاءت هذه الآية بصورة عجيبة ومثل غريب الذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا نعق بها داعيا لها أجابت ولو كان دعاؤه إياها لذبحها وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابت وهي لا تدري لمن نديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت الذي ألفته بالتقليد الطويل والاتباع بدون دليل ولذلك ابن القيم في رسالته للكمية ابن هو يذكر تصنيف الناس قال لأخذ التصنف من الناس قال اللي هم المقدنين هم أتباع الرعاع هم الرعاع أتباع كل ناعق ينعق مش عارف أو ما ينعق صوت هي ما تعرفش الله صوت ايه صوت هذا الراع تمام؟ عايز ولا تعالي مش عارف هتندبح يفعل ما ايه خلاص ولكن هي مع التقليد الاعمى اصبحت ايه اصبحت لا تدري فالله يضرب مثلا لهؤلاء الكفار في عدم استخدام حواسهم كمثل هؤلاء ومثل الذين كفروا أي في جمودهم وتقاليدين لآبائهم في الشرك والضلال كمثل غنم ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا صاح فيها دعيا لها أو مناديا لما سمعت الصوت لما سمعت الصوت وأجابت ولكن لا تدري لماذا دعيت ولا لماذا نديت لفقدها العقل وهذا المثل صالح لكل من يدعو أهل الكفر والطلال إلى الإيمان والهداية فهو مع من يدعوهم من الكفر والمقلدين والطلال الجمدين كمثل الذي ينعق بما لا يسمعه إلا دعاء ونداء العنصر السابع الندب من أكل الطيبات دون اسراف وحرمة أكل الميته والدم ولحم الخنزير إلا عند الضرورة فقال يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله طبعاً عارفين حديث اغريره في صحيح مسلم إن ان الله عز وجل نادى المؤمن بمنادى بالانبياء فقال يا ايها الناس كل من طيبات يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياتعبدون وكذلك أيضا يا أيها الرسل كلوا من من من الطيبات وعملوا صالحا تمام فالنداء واحد ثم ذكر الحديث إلى أخره وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعمل معليم. وقال يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعص أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب لذلك فطبعا هذا فيه الندب إلى أكل الطيبات وأعلم أن أكثر حياة المسلم متوقف على أكل الطيبات. أكثر حياة المسلم متوقف على أكل الطيبات. سواء كانت في تربيته أو في ممشاه أو في حياته أو في دعائه أو في ذكره أو في عبادته أكثر متوقف على أكل الطيبات. فالإنسان يحذر يحذر من في مما يدخل بطنه مما يدخل بطنه. لذلك كانت الوصية المجازة للمسلم لساع حينما قال يا سعد لما سألني إنه إيه قال الله إنه يكون مستجيب قال يا سعد أعط مطعامك تكون مستجاب الدعاء مسألة خطيرة جدا ثم بين حال الكفر المقلد الآباء في الشرك وتحريم ما أحل ما أحل الله من الأذن حيث سيابوا للاله سوائب وبيان أنه سبحانه أحل الطيبات فينبغي الشكر على ذلك الذي لم يحرم عليكم إلا أكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى إلا من ألأته الضرورة بعدم بشرط عدم البغي والاعتداء بشرط عدم البغي والاعتداء فمن اضطر غير ذلك ولا عالم فلا إثم عليه إذن فهذا فيه وجوب لشكر الله تبارك وتعالى بالاعتراف بنعمه وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه دي بأيضاً في وضوح في حرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى أيضاً جواز الأكل من المذكورات اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة لقوله إيه إلا غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد يعني إذا كان تلجئ الضرورة أي خوف الهلاك نحن عارفين إنه إيه أن هذه الشرعة جاءت لحفظ المقاصد الآية الثمسة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الناس، وحفظ العرق تمام؟ فأول شيء حفظ الدين ثاني شيء حفظ النفس ماشي فإن كان هذه الأشياء اللي هي الأكل من الأطعمة محرم في ذاتها فتؤدي إلى تلف أو فقد مقصد من مقاصد الخمسة هنا ذلك نقول لهم افعل ولا حرج يعني كانت النفس هتهلك بعدم من الأكل من هذه الأشياء فنقول له كل على قدر الضرورة تمام؟ ولا حرج فإذ لم يفعل فيأثم لأنه أدى إلى فقد إيه؟ مقصد من مقصد التي أتت إليه الشريعة ماشي يعني واحد مثلا كان في الصحراء وأزفت وقرب على الهلاك وقلت مثلا مثلاً زيس تمام فقولك مش هشرب ففي هذه الحاله نقول هو اخذ بالعزيمه لا وخصوصا ايه المساله في ايه اخذ وعطاء في الاهليه المنفيه ولكن الصحيح من كلمة اهل العلم إن ايه انه ياخذ منها لحفظ حياته طيب ويقول الايه يقول حرمت عليكم الميتة هل كل ميت حرام الا ما ذكر بالنص إلا ما ذكر بالنص كميتة الإيه، السمك والاه والجيران تمام وكذلك أيضا آآ آآ آآ تحريم آآ كل ذناب من السباع ومخلب من الطير فواحد يقول طيب هو الله عز وجل ذكر ان المحرمات هي بس الميتة والدم ولحم الخنزير يعني ينفع كل الأسد يفعل الطابع ينفع اكل كده اقول له لا المحرمات احنا عندنا الكتاب والسنة واحد فهذا مما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال أنه حرم اكل كل ذناب من السباع وذي مخلب من من الطير خلاص يعني فعش ينفعش اكل النسر ولا الصقر ولا هذه الأشياء اللي هي لها مخلب ظافر تمام ولا ذناب من السابع ثم في اخر الآية يحذر الله تبارك وتعالى علماء الاسلام ان يسلكوا مسلك اهل الكتاب بكتمان الحق فيقول ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك هؤلاء الذين يكتمون لماذا فعلوا ذلك اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نزلت هذا هذه الآيات في أحداث أهل الكتاب تندد صنعهم من كتمان الحق وبيعهم العلم الذي أخذ الله عليهم أن يبينوه وأخبر سبحانه أن ما يأكلونه من رشوه في بطونهم إنما هو النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وأنهم هم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمافرة فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله وعلى تقهم في النار فما أصبرهم على النار وفي الآية الأخيرة الله جل يقول إن الذين اختلفوا في الكتاب أي في التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى لا في عداء واختلاف بينهم بعيد وصدق الله فمازال يهود ونصارى مختلفين متعادين إلى اليوم ثمر تختلفون في الحق الذي انزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البين دي برضو تحذير وإيماء وإشارة للمسلمين وعلماء المسلمين إنهم مختلفوش في القرآن كما اختلف الايه كما اختلف الذين من قبله تمام لأن الاختلاف في الكتاب يفضي إلى اعداء والشقاق البعيد بين المسلمين في ربع الذي بعد ذلك ليس البر أن تولوا ودهكم قبل المشرق والمغر ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر نقول العناصر في خمسة عناصر في هذه الآية أول هو تفسير آية البر وما يستفاد منها تفسير آية البر وما يستفاد منها. اثنين محاسن الشرع الإسلامي في القصاص. محاسن الشرع الإسلامي في القصاص. ثلاثة اثنين محاسن الشرع الإسلامي في القصاص. ثلاثة آداب الوصية. آداب الوصية. أربعة الصيام أحكام وآداب أربعة الصيام أحكام وأداب. خمسة حُرمة الرِّشوة، حُرمة الرِّشوة، وحُرمة أكل مال الكافر غير المحارب. طبعاً واحد كان يود إن يكون في يعني تفسير شوية، لإني في مسائل متعلقة بالواقع جامد جداً، فنحنا عنها ونكلم الناس من خلال الكتاب العزيز ومن خلال تفسير الكتاب. وارتباط الكتاب بواقع الناس لكي يعلموا أن الله عز وجل ما ترك شيئا أهم المعاني البر اسم جامع لكل خير اسم جامع لكل خير السائلين جامع سائل وهو الفقير المحتاج الفقير المحتاج حين البأس أي عند القتال عند القتال القصاص المساواه في القتل والجراحات جنفاً الميل عن الحق خطأ الميل عن الحق خطأ يعني الميل بالخطأ عن الحق يعني أخطأ فمال عن الحق باسم الجنا. أما الإث تعمد الخروج عن الحق والعدل يطيقونه أي يتحملونه بمشقة فدية طعام مسكين أي يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا الرفث الجماعة لباس لكم اختلاط بعضكم ببعض تختنون أي تنقصون باشروهن أي جامعهن تدل إعطاء الرشوة والآية دي من آيات الآية الدليل على حرمة الرشوة يعني نحن نتكلم مثلا في في جمع الرشوة يعني عن إيه عن هذه الآية يعني ويرى مثلا كتب مفسرة لهذه الآيات عند المفسرين أولا تفسير آية البر وما يستفادوا منها أولا يرد الله على ادعاء اليهود والنصارى انهم على البر فنحن اول الجزء كان بيتكلم عن ان اليهود كانوا قبلتهم بيت المقدس خلاص فيقولون انهم كانوا على البر لتوجههم لقبله بيت المقدس والنصارى تقول انهم كانوا على البر لتوجههم الى طلوع الشمس فبين الله جل وجل أن البر هو أركان الإيمان والإسلام والإنفاق والصلة وهو الجامع لكل خير من الإيمان والإسلام والإحسان يعني البر هنا جامع للدين بحال جامع لأركان الإيمان جامع للإسلام جامع للإحسان والصبر والشكر لذلك قرر من كان هؤلاء صفاتهم فهم الصادقون المتقون لذلك يقول ليس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ده رد من الله لأنهم يلويه قبل المشرق تمام وقبل المغرب قبلة اليهود وقبل النصارى المش البر ان تتوجههم الى الوجه تمام لا المشرق والمغرب يهدي من شاء الى صوت مستقيم ولكن البر من كان فيه الصفات ليس إيه؟ أنه يكون تبع لرسم معين أو تبع لشخص معين أو جهة معينة ولكن البر من تمكن فيه هذه الصفات أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دي إيه؟ أحساني. أركان الإيمان نقصد إيه؟ القدر تمام؟ وطبعاً هي القطر في خلال ايه في خلال الاخير وصلنا في البأساء والضرائب حنا البأساء. وآت المال على حبه ذا القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. دي وجوه انفاق المال بالترتيب أفضل انفاق المال على ذي القرب ثم اليتامى ثم المساكين ثم ابن السبيل ثم السائلين وفي الرقاب في فك الرقاب وأقام الصلاة مع أن عتق الرقاب من أفضل ولكن كأن تتبع الآية تذكر أن الرقاب هذه أوجه انفقه نادرة يعني في عاصمة وصر تكون إيه؟ الرقاب غير موجودة أو موجودة في مكان دون إيه؟ مكان أما الأوجه السابقة القربة واليتامة والمساكين تمام دول دون موجودين على العموم ابن السبيل يعني في بلد دون بلد خلاص السائلين ممكن يكون في عاصر في السائل إذا انتشرت إيه الشريعة ولذلك ده وآت الزكاة وآت الزكاة واجه إنفاق بس هذا فريضة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يبقى هنا المال في دليل على أن في المال حقا غير الزكاء اللي هو الأوجه الأولى اللي احنا قلناه قبل قبل الزكاء والمفونة بعهدين إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وهذا هو مبدأ الإحسان له مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته. ومن هنا قرر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في دعوة الإيمان والإسلام وهم المتقون بحق متقون غضب الله وأليم عذاب جعلان الله منهم يبقى إذن مما يستفاد من هذه, الآيات هذه الآية الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لا يعتبر صاحبه مؤمنا ولا ناجيا أركان الإيمان ستة كما جاء في حديث جبريل في صحيح مسلم ولم يذكر في الآية القدر لأن الكتاب دال عليه يمنا بالكتب والكتب في إيه القدر بيان وجوه الإنفاق المرجو ثوابه يوم القيامة وهو ذو القربة واليتامى والسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاء أربعة بيان عظم شأن الصلاة والزكاة خمسة وجوب والوفاء بالعهود ستة وجوب الصبر خاصة عند القتال سبعة تقوى هي ملاك الأمر والغاية التي ما بعدها للعاملين غاية الكتاب دل على القدر من هذه الكتاب دل على القدر بمعنى أن آيات الكتاب فيها ما يدل على القدر كتاب شو تؤمن بالكتاب إيش تفصيلا صح والكتاب إجمالا ذكر الأركان إيه لمن الست كتاب هو القرآن مش بتكون في ممكن يكتب وردوا الكتاب فوق أو كتاب تكتب برشقيه يعني ذكر ذلك له يعني بعدما ذكر الخصال الخمسة فلم يذكر القدر أن لتفصيله في الكتاب مفصل ولإشارة آخر الآيات عن الإيه عن القدر الليل إيه الصابرين في في البأساء والضراء وحين البس تمام ويعني مسألة ذكر بعض الأشياء دون بعض بتحتاج جهد من طلب العلم فلماذا ذكر ذلك ولماذا يذكر ذلك تمام وخاصة في آية الإيه في آية البر التي تعتبر ايه آية الإيمان كلها وآية الإسلام كلها. طيب بعد ذلك نزلت آه عنصر آه عنصر محاصر للشرع الإسلامي في القصاص. هذه الآية هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل هذه الآية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين, الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يق... يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الإسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله فنزلت هذه الآية تبطل ها قام حي قبيلة آه. تمام فنجزة هذه الآية تبطل ذحل الجاهلية لو يثقر إيه الجاهلية وتقرر, مب... وتقرر مبدأ العدل والمساواة تقرر مبدأ العدل والمساواة طبعاً مسائل المساواة دي نتكلم عنها مسألة القصاص ومسألة الديات والحاجات ديت محتاجها طبعاً شغل كتير، ودي في أبواب دي مثلاً آية جامعة القصاص والجنايات دي موجود أبواب في الفقه كثيرة فيها في باب الجنايات تمام فيا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فلا يقتل بالرجل رجلان ولا بالمرأة رجل ولا امراتان ولا بالعبد حر ولا عبدان فمن تنزل له أخوهم وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا فليتبع ذلك ولا يقول لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عافى عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب يبقى في طلب من الاثنين يبقى يطلب الدية برفق وأدب وليؤدي القاتل الدية بإحسان بحين لا يماطل ولا ينقص منها شيء. لو نظرنا، تجد مساواة في القصاص في القتل، هنا مساواة في القصاص، حتى في الأعطا. ينتهي ما إحنا بالقصاص عندنا، فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. رقّل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أيضا مشروعات التنازل لأخيه في الإسلام لأخيه أي في الإسلام من القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا أما الذمي فلا يقتل المسلم بالذمي لحديث لا يقتل مسلم بكافر وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور لعدم تكافؤ الدميني اتنين هو الخلاف في خلاف <تصفيق> تمام معتبر في خلاف معتبر تمام بس احنا لما نتكلم لما يكون في عندنا احاديث تمام دايما بننتصر الايه لان في احاديث وبعض المواقف اخرى تكون مختلفة. فأهل العلم بيبدأ ايه؟ بيبدأ ان هو يتكلم في مسألة ايه؟ مسألة غير المسلم. هل يقتل بالمسلم؟ ام لا يقتل المسلم؟ طبعا الجمهور هذا الراجح انه لا يقتل بالايه؟ بالمسلم. ولكن يعذر. لكن ايه؟ يعذر. طيب التعذير هذا ما يبش اسمه قصاص. ممكن التعذير يكون يقتل. بس ما بيش اسمه ايه؟ قصص يونول دا قص لا هيرى فيه الحاكم رأى لان يحصل فيه فساد يحصل فيه كذا يحصل في كذا او جناية عن الحاكم او رساله او كانت معه بعض الايه؟ بعض الجرائم الاخرى ممكن يرى الايه؟ يرى الحاكم المسلم قتله لما افتات له عدة اشياء يفتاتوا بها على سلطة الايه؟ الحاكم تمام؟ او كان يحدث افساد في الارض او قلب النظام الدولة او القانون الموجود خلاص ماشي يبقى ده ايه يبقى ده يبقى بنعرف ان في فرق بين الحدود وبين الايه وبين التعزيرات ناشي ممكن التعزير يكون نعم اه واكثر مقارل يعني التعزير لا حد التعزير ليس له شيء يصل فيه أما بعض العلماء اللي قال مثلا تعزير ما لم يصل إلى إيه إلى الحد تمام ده في كلام وضع أصل تعزير إنه ما وصلش إيه لي المستوى الحد لأن أقل من الحد في أي تعزير خلاص ولكن هناك أشياء خاصة ودي ذكرت في من قبيل الدول الإسلامية والنظام السياسي السياسة الشريعة أنه وجد من جلد أكتر من الحد وكانت تعزيرة خصنا أهل بدع، تمام؟ منهم من قتل وما كانش إيه، ما كانش حدّا، تمام؟ في أشياء كثيرة جدا مفصلة عند في في الكتاب وفق الكتاب لأهل العلم. شو لا ما احنا قلنا، قلنا في تعزيرات. تمام احنا هنا قلنا الاصل ان ممكن الاصل ان انت لا تفتات على صوت الحاكم فممكن ايه هتقتله ليه تمام هتقتله ليه ما احنا انت عندك احاديث تبين ان كان عندك في البلد بتاعك يبقى لازم هو دخل بحاجه معينة لان اصل الدوله عشان تبقي صح ان كل غير مسلم موجود في البلد لازم يكون له ايه وصف معين عندنا ما وصف معين يبقى تقتله ان قتلته تمام لا شيء في ذلك لما موجود يبقى كل كله وصف فيحرم عليك القتله. طب إن قتلته في هذا الامر يبقى انت مجنيتش بس على مين على هذا الرجل لجانيت على الحاكم كمان الحاكم هو اللي تمام يبقى هنا ليه وصف معين خلاص يبقى المساله بقى ايه مساله داخل في في عده جنايات اخرى <تصفيق> ساعتها ممكن ممكن يقتل تعذيره تمام مش عشان هو قاتل, قاتل غير المسلم عشان في حاجه تانيه ودي تصبح البلد فوضى كل واحد يشوف واحد يخلص عليه ولا خلاص لا لا يقتل مسلم بكافر ماشي طيب ايضا اتباع المعروف في طلب الدين والاداء يكون باحسان يبقى مش معنى ان هو جاي بقى اتقتل يبقى جايبه مثلا ايه اخو القتيل او ابوه يمرح بايه بعد ما حصل طبعا ايه في فصل في القضيه تمام راح بقى القتيل وجايب بقى شغله بلطجه وبتاع هاتوا لنا الديه ودلوقتي من كذا وكذا يبقى في إيه؟ في تعنت لا نقول إيه؟ هو يطلب الدية بالمعروف تمام أما التأدية تكون بإيه بأحسان من عند الفرض عليه تمام فالفرض يكون بأحسان أما الواجب يكون يفعله بالإيه بالمعروف وهذا من إيه من محاصل إيه الشرعية من محاسن شرعية أيضا في القصاص وسع المسألة دي مش موجودة في في الأم السابق فوسع المسألة فجعل ولي الدم مخيرا في ثلاثة العفو أو الدية أو القصاص. أما اليهود فرض عليهم القصاص، والنصارى الدية فقط. شباب ما حسيت شنو عندنا يبقى في توسعة زى؟ إذا فمن اعتدى بعد هذا التخفيف فله عذاب أليم. دي يعني هذا أيضاً في هذه الآية تبين بلاغة القرآن الكريم فكان حكامي العرب في الجارية يقولون القتل أنفى للقتل الناس بقى اللي بتقول بقى ده دا كان حكم جاهلة ولكن انت عايز تخلص من باش في فوضى فاش قتل تعمل ايه تأتي مش تندرو على فاك وتقول ماشي حاضر تمان لا يحصل في قتل من هؤلاء وهؤلاء وتقول لا لا القتل كان أنفى القتل دا ايه ده حكم عندهم وقانون عندهم أما الله عز وجل قال إيه ولكم في القصاص حياة بلاغة حياة يعني القصاص حياة آه حياة تمام القصاص فن حياة وطهارة ونقال المجتمع حياة يقول الباب فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا وواقعا بعد كده الوصية وأدابة وأدابها بمناسبة ذكر آية القصاص واحدة يموت بل يجب أن يوصي تمام. حيث أن القاتل عرضة للقاتل والمفروض أن يوصي في حالة قبل قتله فكان بدء الأمر الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كان في الأول الوصية للوالدين بالآية والأقربين بالمعروف ثم نسخ هذا الأمر بآية المواريس بآية المواريس وحديث لا وصية لوارث لا وصيته لوارث يبقى هنا في نسخ وجوب الوصية إلى استحبابها بس الغير للإيه الوالدين والإيه والأقربين كما جاء في حديث إيه حديث سعد حديث من أداب الوصية أن تبدأ الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب والسند ايضا أدابها أن تكون لغير الورثة إلا أن يشاء الورثة يعني كان عزيزة دي حاجة الورثة تكون بطراد من الإيه من الورثة أن تكون إلى الثلث وثلث كثير كما جاء في حديث سعد أن يكتب الوصية لحديث ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيات مكتوبة عنده أيضا الأدبية حرمت تبديل الوصية بزيادة أو نقصان إذا نحن بنشوف مثلا عند الاخوة الكبار والمتسلط ياخد الوصية او ايه يبدل فيها او ان هو يغتنم او ياخد فرصة ان ابوه مريض او كذا ويختمه ويمسك ايده وبصمه هنا الحاجة اللي احنا ايه نشوفها من من الفساد العريض ومن تسلط وجود الظلم البين مشروعية الصلح بين الموصي والموصي لهم عند خوف الخطأ والاث فمن خاف من موصي وفي قراءة من موصي جنفا او اثما فاصلح بينه بمشروعات الصلح بين الموصي والموصي له بعد ذلك ايه شرعت في اياته الصيام فننتقل للعنصر الرابع الصيام أحكام وأداب الصيام لغه الامساك وشرع من عن الطعام والشراب وغشيان النساء من طوال الفجر الى غروب الشمس فرضيت الصيام هو شهر رمضان تمام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى من فمن شهد منكم الشهرة فليصم الصيام يراب بملكة التقوى الصيام يراب بملكة التقوى كما قال الزلة يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتقون فمن خرج من الصيام ولم يتق الله تعالى فما أدري هل صام أم لا الصيام يكفر الذنوب كما جاء في الحديث وأيضا في الآية رخصة رخصة الإفطار للمريض والمسافر من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والمرأة الحامل أو المرتع في رخصة وعلى الذين يطيقونه أي يتحملون الصيام بمشقة كبيرة وعنت فعليهم إيه أنهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم من ايه مسكينة الصيام له فوائد دينية واجتماعية وصحية عظيمة وشير إليها بلفظ إن كنتم تعلموا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وطبعا وطبعا لما يأتي عدم ذكر الجزاء والثواب تعلم أن له فوائد عامة وخاصة وفوائد كبيرة جدا أيضا الصيام يعود الخشي من الله أيضا الصيام يربي الشفقة والرحمة في النفس أيضا الصيام فيه فائدة المساواة بين الأغنياء والفقراء أيضا تعويد النظام والوحدة لأن كل الناس صائمون أيضاً الصيام يعوض النظام والوحدة بفتح الوضوء أو الوحدة. أيضاً في الآية فضل شهر رمضان والقرآن فضل شهر رمضان أيضاً من الآيات وجوب الصيام على المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة من دمي من دمي الحيض والنفاس. ايضا رخص للمريض والمسافر وجوب القضاء على من أفتر لعذر فعدة من أيام أخر يسر الشريعة وخلوها من العصر والحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر مشروعيه التكبير ليلة العيد ويومه شكر لله ولتكبروا الله على ما هداكم فإذة وقوع آية الدعاء بين طيات آيات الصيام يعني الأولى بكلم عن أحكام الصيام والتاني بيتكلم عن أدب الصيام اللي هو بالنسبة للنساء والرجال. فيقول وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرفضون ثم قال أحل لكم ليلة الصيام أرفثوا إلى نسائكم خلاص فده يبين إن عظم الدعاء في شهر رمضان وطبعا الكلام في مسألة وقوع آية الدعاء بين آآ طيات آية الصيام له شأن آخر في مسألة الرقائق قويرة بيان ما يمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع أكل والشرب ذكر في الأولى والجماع ذكر في الآية في الآية اللي بعد الدعاء والثلاثة ذكر في الآية اللي بعد ذلك أيضا في قوله وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام من الليل إلى الليل وقولي ولا تباشروه انه انتم عاكفون في المسجد مشروط الاعتكاف وادابه مشروط الاعتكاف وادابه ما ان الاعتكاف يفرض في كل فئه حتى اتى في ايه في ايات الصيام في بين ايه الاعتكاف في شهر ايه رمضان هذه إشارة له يعني استعمل كنايه حيث كان بالمبشرة عن الوطأة، بالمبشرة عن الوطأة، ولو تبشرون أي لا تجمعون. حرمت انتهاك حرمات الله أو حرمات الشرع وتعدي حدود. تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوها. إذا إحنا قلنا في فرق بين التعدي والقربان صح؟ قبل كده قلنا التعدي إذا كان إيه بكل معنى عنه؟ او عن امور محرمة. والقربان كان عن ايه? إيه التعدي في, في الوجوب والقربان عن ايه? عن اشياء من هي يعني فقال ولا ولا ولا ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوه. يبقى بالنسبة للنهي عدم ايه القربان. ولزي قال المسلم اذا نهيدوكم عن شيء في ايه? مش عملوكم التدريج. لا. نعم. مش في فرق في أية بتقول تلك حدود الله فلا تعتدوه فإذا بتقول تلك الله فلا تقربه الفرق بين الاثنين الفرق إن قال الفلا تعتدوه يبي بيتكلم عن أوامر وواجبات فعل المسلم تمام آه والثانيًا كل أنت إذا تكلم عن النواي قال فلا إيه تقربوه. ماشي. آخر عنصر حرمت الرشوة، حرمت أكل مال الكافر غير المحارب. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني تاخد حاجة ماشي بالباطل. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال غير مسلم إلا عن طيب نفس منه. يعني ما ينفعش رشوة يكرميه، ما ينفعش أخذ المال بسيف الحياة. تمام؟ ليه نو عن غير طيب منهم ولا تأكل أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكل فرقة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كده انتهينا من ربعين هردا لازم صورة دي الصورة مشي وإن أردتم نحنا نكمل أو ناخد امتحان صغير لما بنقول الامتحانات لإدارة الايه لإدارة المعد فيه. ماشي ده الورق ده في 11 في من اول حاجة من أول تفسير القرآن آه من اول تفسير ذكرنا في في الأول خالص اتكلمنا عن التفسير حاجه من ده ماشي فين ده جدا لحد النهارده آه صح بسم الله الله لقد نشرت ال المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا قلت له نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان